121. sayfa. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Sıra dolu şefaat min alnasma ve Allah ﷻ ﷺ onların gibləri, onlarla olanın onların gibləri. Ondan kim gelirse Allah ﷻ ﷺ onu şahid eder. Ondan kim gelirse Allah ﷻ ﷺ onu şahid eder. Ondan kim gelirse وَيَنَّ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ من مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يعملون ولين أتيت الذين وتوت الكتاب بكل عيت ما تابع قبلتك وما أنا تابيع قبلتهم وما بعوهم تابيع قبل تبعوهم ولين التبعات أهواهم من بعد ما جاك من العلمينك إذا من الظالمين ليناتينام الكتاب يعرفنه كما يعرف ابناؤهم إن فريق منهم لئيك من الحقهم يعلمون الحق من ربك, من الحق من ربك فلا تكنن من المترفين بل كلن هو أم ولها فستبكون خيرات عين ما تكوني تتبك من الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت اتفى لوجهك وجهك شضر المسجد الحرام وإنه لنحق من ربك وما الله لغا في تعمل ما ومن حيث خرجت اتفى لوجهك وجهك شضر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شضره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذي ظلم منهم فلا تخشوني ولو تم عليكم ولعلكم تهتدون كَمَا أَرْسَلْنَا فيكم رسولا منكم يتنبئكم عَلَيْكُمْ ويذكركم ويعلمكم الكتاب الْكِتَابَ بيجعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فاذكروني أذكروكم وأشكر لمن تكررون يا أيها الذين آمنوا فلا إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلوا النجم شيء من الخاف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات البشر إن الله أولئك عليهم صلبة من ربهم رحمة ملاك من المهتدون <سؤال> إن الصفا بالمرأة من ينشع الله فمن حج البيت أبيات مرافلة جناح عليه أن يتضوغ فبما ما نتضوغ خيرا فإن الله شاك المعلم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات ولن بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويرعنون لعن إلا الذي تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك يتبعل من التواب الرحيم إن الذين كفروا ما تفهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس إدماعين خالين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا منظر وإلا إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم إن في خلب السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينفع أحيابه الأرض وبعد ماته وبث فيه من يكل ذاب وتصري والسحاب المشخر بين السماء والأرض لآيات اللي طام ومن الناس من يتخذ ميادون الله آداء ذي يحبنهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتغطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأو لنا كرتنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم وحسراتنا عليهم وما هم من النار يا أيها الناس كلوا من... مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خضوات الشيطان إنه لكم عدو المبين إنما يأمركم السوء والفحشاء بأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا قللهم اتبع ما أنزل الله قال بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلنا ولا ومثل الذين كفر كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونذا نصر لكم عميون فهم لا يعقل يا أيها الذين آمنوا كلهم يا ضعيبات ما رزقناكم أشكرا لله إن كنتم إنما حرم عليكم من تدوا على وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير ولا عاديا فلا يثم عليه إن الله غفر رحيم إن الَّذِينَ يتمنون مَا أنزل الله من الْكِتَابِ يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يكن في ضلالهم من نار وَلَا يُكَلِّمُهُمُ الله يوم القيامه ولا يزكيهم له عذاب اليم ولن يكون الذين اشتروا ضلاله من فما على النار. ذلك الله نزل في ليس المرأة نتولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن من آمن بالله واليوم الآخر والملاكد والكتاب والنبيين وآت المل على حبه ذا من قربا ونتمع المساكن ومن السوين والسائلين وفي المقار وقال الصلاة وآت الزكاة نبي بعهدهم إذا عهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك منتقوا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بحرب العبد بالعبد والامثال بالامثال فمن عَفِيَ له من اخيه شيئا فاتباع من معروف بادا من اليه ذَلِكَ ذلك تخفيف من ربكم رحمه فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب من لي في قصاص حياه يا إذا على بعد ما سمع الذي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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر ففدية من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدتكم ولتكملوا عدتكم ولتكملوا عدتكم ولتكملوا عدتكم ولتكملوا عدتكم فاذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 28 صائفه وَحِلَّ لَكُمْ لَيْنَةَ الصِّيَامِ رَفَثًا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَتَقَاتَلُونَ فَكَفَّ أَلَيْسَ فِي رُءُوسِكُمْ رِكَامٌ فَأَن تَرْفَعُوهُ فَإِذَا أَنبَتَ فَأَذِنُوا لَهُنَّ فَإِنْ أَثْمَنَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّه ولا تأكل أموالكم بينكم البعض وتبطل بها إلى الحكام يأكلون فريقا من أموال الناس بيثم أن تتعلمون يسألونك عن الأهل لا والهي مباغت للناس ولا حب وليس البر بأن تأتوا البيوت ظهورها ولكن البر من تغابت البيوت من أبوابها الله عليك تفنيح قاتل في سبيل الله الذين قاتلنكما لا تعتد إن الله لا يحب المعتدين ولا حيث سفكتم دمًا من حيث اقرجوكم الملف من القاتل ولا تقاتلوا معي عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلكم فاقاتلوهم كذلك فكذلك جزاء الكافرين فإن, ينتهى فإن الله غفور رحيم وقاتلهم عتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن أتها فلا إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن يعتدى عليكم فعتدوا عليهم ومثل اعتدى عليكم اتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وننفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فَإِذَا مَن حَجَّ لِلْعُمْرَةِ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فما, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ أَلَمَّ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن الحج يحر المعلومات فمن أفرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسغ ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزاود فإن خير زاد التبواب التغنياء الألبام ليس عليكم جناح أن أنتبته فضلا من ربكم فإذا فاضتم من عرفاتنا فذكروا الله عند المشعر الحرام واذكره كما هداكم أن من قبله من الله ثم أفضوا من حيث فاض الناس وستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا غضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أبائكم ومشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا أتنافتني وما لو في الآخر من خلاقا ومنهم من يقول ربنا أتنافتني سنتوا في الآخرات عذاب النار أولاك نصيب الله الحساب واذكر الله في أيام معددات فما نتعجل في يمين فلا يثم عليه وما نتأخر فلا يثم عليه لمن اتغى واتق الله وعلم أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعني بكغله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لدل الخصام وإذا تبلأ سعى في الأرض لنشد فيها ويهلك الحسن والناس للبالله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتقل الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولمئس هذا ومن الناس من يشين نفسه ارتقا من الله والله رعوف من العباد ياأيها الذين آمنوا دخلوا نفس المكاف ولا تدمعوا خدمات الشيطان إن ولكم عالم مبين فإنزلتم من بعد ما جائتم البينات فاعلم أن الله عز وجل حكيم ألا ناظرون إلا يأتين الله في ظلم من الغمام والمناكب وقضي الأمر وإلى الله ترجعون لب إِسْرَائِيلَ كَمَا كماهم منعاة بين ومنبدنا من ت الله من بعد معجات فإن الله دين عط فيين للذ كَفَرُوا حياة بياخون من الذي نن الذي التغف غ من القياحب وال الله يجب من, من, من, من يشاب ا تخلجن و ماتم مثل الخلمين قبل تم البأساء ظ الله حتى يقول ال الر وال الذي عمل معهمصر الله على إن نصر الله قالب ألنا كما لا ي في طون من خيرينفعل والدين ولاربنا والت والمساك سببين وما تفعل من خين فإن الله من عليه كتب عليكم الْقِتَالُ وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنا تبنا تعلم يسألونك عن الشهر الحرام قتاليا فيه والقتاليا فيه كبير بصد عن سبيل الله به والمسي الحرام وإخراج أهله من أكبر عمد الله والفتنة أكبر من القاتل ولا يزال يقاتلكم حتى يردوكم عن دينكم من استضاع ومن في إن الذي آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في <تصفيق> سبيل الله إنا نعمة الله علينا ورحمة الله والله هو الرحيم يسألونك عن المخامن والميسر وفيما يسألونك كبير ومنافع للناس واسمهم أكبر من نفع ما يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يمينه الله وانكم لايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره كان اليتامى الاصلاح الله خير واني تخالدون في اخوانكم اللهم علم من من المصلح ولا شاء الله لا اعنتك منا الله عز ولا تانك من الشجاع ولا من خير من مشكك ولى رجبتكم ملائكه كيف مشكين حتى يؤمن. ولا عبد مؤمن خير من مشكك ولى اعجبك ملائكه دعونا الى النار والله يدعي الى الجنه انه يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هذا فاعتزل النساء في المحيض ولا تضربهن أتى يظهر فإذا تظهرن فأتوهن من حيث مركم الله إن الله يحب التبابن ويحب المتظاهرين نسائكم حرف لكم فأتوا حرفكم الناشئة وقدموا لي أنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشير المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتخصح بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم للذين يؤلون من سائهم تربص أربعة أشهرين فإن الله غفور رحيم وإن عزمت الطلاق فإن الله سمع عليم والمضلقات تربصن بأمان نفسهن ثلاثة غرؤ ولا يحل لهم أن يكون ما خلق الله في أرحمهن إينا كن يؤمن من الله حق بردهن في ذلك إن يرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلع مرتان، فإمساك في فينفتيح ميحسن، ولا يحل لك ما أن تأخذ مما تتمهشان إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جنا عليها فيما تدمنه تلك حدود الله فلا تعترضها ومن يتعدي حدود الله فولاك مذالم، فإن أضلّقها فلا تحل لهم من بعد حتى أنك حذرا غيره، فإن أضلّقها فلا جنا عليها يتراجع يظن يقيم حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون. وإذا ضلقتم النساء فبلو نجلهن فأمسكهن بمعروف أو سريحهن بمعروف ولا تمسكهن الضرار لن تعتلوا ومن يفعل ذلك فغضى لما نفسه ولا تتخذوا آيات الله وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب الحكمة الله بعلم أن الله وإذا ضلقتم النساء فبلو نجلهن إذا تراض بينهم ذلك كان من ذلك أنتم لا تعلمون، والوالدات يروضي عن أولادهم نحو لين كامل لمن أراد يتمر ضاع، له أولاد الله رزقه النبي كشفته لا تكلف الناس إلا شعاع لا تضار، ووالد بولدها ولا مولود الله بولده، وعلى الوالد ذلك، فإن أرادت صلاة ما تراض منهما ما تشاء وينفع جناح لي ما وإن أردت ما تسترضي أولادك فلا جناح, جناح عليك مذا سلمتم ما من المعروف، فاتقوا الله بعدما إن الله بما تعملون لا والذين يتوفون منكم يذرن أزواجهن يتربصن بعلم سين أربعة وعشرين وعشرة فإذا بلاؤنا جلهن فلا ج... فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف الله ما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرض تنبيه من النساء أو في علم الله أنكم لا إلا أن تقول ولا أن الله ما أن الله لا جنع عليكم أن من النساء ما لم تمسوهن وتفرضو لهن فيضة ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المغتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن يضلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضوتم لهن فيضة ما نص ما فرض من الله يعفنا ويعف الذي بيده عقدة النكاح فإن تعفى أقرب للتقوى ولا تنسى الفضل بينك من الله ما تعمل هنا وصير حافظوا على صلواتكم والصلاه المشروعه طمعا في ان الله غانتنا فينخفط فرجالنا امرك بنا فاذا امنت فاذكر الله كما علمك لم تكن تعلم والذين توفوا منكم من ذوي ازواج وصيه لا متاعا الى الحال غير خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا مما من المعروف والله عز وجل وكيم وللمبالغ من المعروف حقا كذلك يبين الله لكم اياته لعلنك ألم الم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم الموت فقال لهم الله من الله الذي على لا يشكرون. أقاتلنا في سبيل الله وعلم أن الله سميع عليم. ما هذا الذي يقول الله ظلعا؟ سنا في وعاء له وعاء كثيرة. والله يقبض ويابس يوضو وإليه ترجعون. أَلَمْ تَرَ إِلَى صرائيلنا من, من بعد مساائيد قال للبي الهم ببعث ناممالك نقاات فيس باللا قال هل العسييت منكت عكم ث لانا تعاات نقال وما لنا أنلا نقااتفيس بالله قد أخل الننا دينا ابنائنا فلمما كت لَنَبِئَنَّهُمْ إِنَّ لَكُمْ هَيئَةً كَمَا تَعْبُدُونَ فِيهِ سَكَنَتُ مِنْ رَبِّكُمْ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْمُسْلِمُونَ وَالْحُسْنَى هُمْ مُتَحَمِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُم مِّنْ رَّبِّكُمْ ولمّا فَصَلَ على الجنود قال إن الله من بتليكم منها فمن شرب منه فليس مني ومن لم يظمأ فإنه مني إلا من اغترفوا فتميره فشربوا منه الأولين والأولين فلما دعا بذهب بالذين معه قالوا لا ضاقت قال لا ضاقة لنا بجال كثيرة الله من ربنا على هَذَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَوَكَّلْنَا عَلَى رَبِّنَا وَإِلَيْهِ رَجَعْنَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ مِنَ الْحَقِّ الله مِمَّا أَنشَأَ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ذَلِكَ آيَاتُ اللَّهِ نُؤَلِّيهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ